رفوعا واكواب موضوعه ونمارق مصفوفه وزر بي مبثوثه افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذكر ان انما انت مذكر لست عليه بمسيطر الا من تولى وكثر فيعذبهم الله العذاب الاكبر ان الينا ايابهم ثم ان علينا حسابهم